شبكة الأمجاد الإسلامية تقدم. شبّت كالريح كالريح كالريح قوية. شبّت كالنار كالنار كالنار, كالنار وضلي. شبّت كالريح, كالريح كالريح كالريح قوية قوية. شبّت كالنار كالنار كالنار وضلي. سارت بالعزم فتية قارت كالصقر أبيّة. بالعزم فتية. طارت كالصقر أبيية. اهلا اهلا قافلتي يا قافلتي من انيه يا تهب الريح قوية الريح قويه شبت كالنار كالنار كالنار يضوي تهب الريح الريح الريح قويه وهجت كالنار كالنار كالنار سارت بالعزم فتية طارت كالصقر ابييا بالعزم أهلاً أهلاً قافلتي يا قافلة المهنية يا <تصفيق> جيل المستقبل نسعى ونجد ونعمل نرقى دوما للأفضل دون العلياء لا نقبل يا جيل المستقبل نسعى ونجد ونعمل نرقى دوما للأفضل دون العلياء لا نقبل أهلاً أهلاً قافلتي, أهلاً أهلاً قافلتي أهلاً أهلاً قافلتي أهلاً أهلاً قافلتي يا قافلة المهنية ve benim de lirite oye oye سارت بالعزم فتية، قارت كالصقر أبيض. سارت بالعزم فتية، قارت كالصقر أبيض. أهل أهل قافلتي يا قافلتي المهنية، سيروا يا صحبي حتى نتعلم مهنا شتى. سيروا يا صحبي حتى نتعلم مهنا شتى. نتقن خمسا أو ستة، ونعول أخن أو أختة. نتقن خمسة أو ستة. أهلاً <سؤال> أهلاً قوة جبت كنات كالنار كنات كالنار كنات وضية جبت كري كري كري قوية قوية جبت كنات كالنار كنات كالنار كنات وضية صارت في العزم ذعية صارت في الصدر ذعية أهلن أهلن قاجلتي يبقى فينا المهنية خلو كسلا أو نوما ما فاز كسول يوما ودعوا نقدا أو لوما فاللهم معين قوما فازك النصر يوما ودعونا قدما او فالله قوما فالله معين قوما فالله معين احيو امجاد الامه, أحيو أمجاد الأمة. لما, كانت لما كانت في القمة وأزيلوا كانت هذه الغمه وازيلوا هذه الغمه عن بعون الهمه لما كانت لما كانت في, في القمة، وأزيلوا هذا الغنى، وأزيلوا هذا الغنى، عنها دعوة وتمت القتال، قتال قتال قتال قوية، قتال Bartkız sıçr abiye, bartkız gzm abiye. Bartkız sıçr سرنا سرنا, سرنا سرنا سرنا بعون الله من هاجنا من تقوى ما خاب من يغيد دوما الرضا مولا ما خاب من يغيد دوما الرضا مولا الله ونحب ما يرضا لله من يرجو مولاه في مسعا الله ونحب ما يرباه لله من يرجو مولاه في مسعى يا إخوتي سيروا في نوره وهدى في نوره وهدى سرنا سرنا سرنا, سرنا سرنا سرنا بعون الله منها جنات منها جنات أقوى سرنا سرنا, سرنا سرنا سرنا بعون الله منهاجنا منها جقوى ما خاب من يبغي دوما الرضا مولا ما خاب من يبغي دوما الرضا مولا فالنو أجمعوا في تلكم المشكاف والحب فواح كالمسك ما أزكى فالنو في تلكم المشكاف والحب فواح Kelmeski maska, nüdihir fuatına. Ahbabana filla, ahbabana filla. Sirna, sirna, sirna bıgaonilla. Minha ما خاب من يبغي دوما الرضا مولا ما خاب من يبغي دوما الرضا مولا من أنفس تذفوا شوقا إلى نقيا أوه يا طبا ونعمها أوه من أنفس تذفوا شوقا إلى نقيا أوه يا طبا ونعمها أوه وزيادة فيها من ربنا مرأ من ربنا مرأ كم مهجة صلاة لله وشوقا كم مهجة صلاة لله وشوقا لله وشوقا لله وشوقا سرنا سرنا سرنا من هاج جنا من هاج جنا تقوى سرنا سرنا سرنا بعون الله. منها جنا من هاج جنا تقوى. ما خاب من يبغي دوما الرضا مولا ما خاب من يبغي دوما